بُوَكْ اثنان. في Фебруари, Фебруари, Март, Марс, Марс, Април, Април, Април, Мај, Мају, Мају, Јуни, Јунио, Јунио. أوا <تصفيق> هذه ستة أشهر. هذه ستة <تصفيق> أشهر. يناير، فبراير، مارت. يناير، فبراير، مارس. يناير، فبراير، مارس. <تصفيق> أبريل، ماي، يونيو април мај и јунио април мају, и јунио јули јулио јулио август августов август септември септембар септембар أكتوبر أكتوبر نويمبري نوفمبر دكيمبري ديسمبر ديسمبر أوه سيستو تاكا شست ميسادي وهذه أيضا ستة أشهر وهذه أيضا ستة أشهر يولي، آفغست، سبتمبري يوليو، آغسطس، سبتمبر يوليو، آغسطس، سبتمبر اكتومبري، نوفمبر، ديسمبر، اكتوبر، نوفمبر وديسمبر. Ok October November waDe december